10'u 20'ne am, mırad kases rabi وتصرى أيامها ومضت كما يمضي الغمام لا نستظل بظله إلا واطرانا السلام كانت كحل من عاطر يا ليتنا خيال بخاطري والذكريات لها احتدام فبدى لسابق عهده عقد بديع الانتظام ماجى الخيال بخاطري والذكريات لها احتدام فبدى لسابق عهده عقد بديع الانتظام نختال بين الزهر في الروضة لا نخشى الملام انت شريقا الشمس لنا عند الشراط لهبت سام او تغرب الشمس لنا عند الغروب لا ملام والبدر ينسى تباسما قد سرى هو حل او تغرب الشمس لنا عند الغروب لها ملام والبدر ينصت باسمان قد سره حلو الكلام اشكو اليه مصار فيكفكف في الدمع سجام ويرق ثم يصيبه من حر ما ألقى السقام عشرون عاما قد مضت عام مضى من بعد عام واليوم لم يثبت لنا من ودنا غير السلام عشرون عاما قد مضى عام مضى من بعد عام واليوم لم يثبت لنا من ودنا غير السلام شاعرا ما إخراجها مان من حرام ما خان اخنا ولكن الزمان له احتكام يا صاحبي ان اسديلات من بيننا سترى الظلام فلا انت نور وشرط يجلو عن العين القتام يا صاحبي استراد بينينا ستر الضلام فلا انت نور مشرقون يجلو عن العين القتام احجبك عن العيون فانت في جفني تنام الشمس نبصر نورها بالرغم منكث بالغمام الغمام ان يحجبك عن العيون فانت في جفني تنام الشمس نخصر نورها بالرغم من كثب الغمام سأراك في البسمات في النسمات في بدر التمام وأراك صوت بلابلين وشدًا يا الخزام يا أيها الطير الذي قد جاب وحام بلغ بلغهما السلام يا أيها الطير الذي قد جاب دنيانا وحام بلغه خي محابتي بلغه ما عشت السلام يا أيها الطير الذي قد جاب دنيانا وحام يا اخى يا محبتي بلغوا ما عايشوا سلام